في تأليف باهر دويدار إخراج حسين إبراهيم يا ماما مينفعش كيدي شو فيلك صرفة في الطيور دي ملا يا أخي الطيور إيش حال ما كنتش متربة معاهم ده أنت حتى وإنت صغير ما كانش بيجي لك نوم إلا على صوتهم ما عشان كده عايزك تسكتيه كل ما بسمع صوته بحس بإن النوم كبس علي ومانيش عارفة خلص اللي بعمله ماذا يا أم؟ انت بتتريع عليها ولا ايه؟ يا خويا خليني سكتة أكثر؟ ليه اتكلم اتكلم يا أم وقولي لنفسك فيه اني مش عارفة لازمته اه اللي انت بتعمله ده من قصر صاح الفاج الفجر روحت اشتريت كل الجراجة وعد تفلي فيهم من الصوب ودينا دخلين على العاصر وانت لسه طب طبعا ملايه يا أم مش بدور على شوق ولا عجبك يعني قعدتي جانبك زي الشيخ المقطوع ندرو كده؟ بعد الشر عليك يا أخو يا تبث من بوقك المقطوع ندرو قال صحيح انت بقالك حبتين منورني في البيت والرجالة كلها بتخرج على شغلها وانت قعدلي في البيت كده زي إيرد قاطع وحتى في البيت ما بتنفعنيش في حاجة ولا حتى بتشينك كباية مية من مكانها إنما بقى ما تقولش على نفسك كده؟ ما قولش على نفسه يا أمه، بعد كل اللي انت قلت له دي ده انت رائص تترودين من البيت فيه يا أمه، ما تحس بيه شوية بقى يا أمه أنا حس يا حبيبي وبقهرتك وكسرت نفسك هي حاجة سهلة إنك تبقى زي الباب كده وقاعت عواطلي يووو، أنا اللي غلطان عشان بقولك حس بيه يا أمه خليك مش حس بيه أرحم، وبعدين هواني يعني مأثر من يقدمك أهو عمال بدور على شوك أيوة يا حبيبي بس اللي انت بتعمله ده مفيش منه فايدة والجرانين دي كلها تبلها وتشرب ميتها خسارة الفلوس اللي بتتفح فيها لا يما ما تقوليش كيتي هو احنا مش بنفرش وناكل عليه وبعدين ملهاش إيمال هم بطلوا يحطوا أعلانات الوظائف في الجرائب والله ما حدش قال لا ما بطلوش ولا حاجة بس بقى فيه حتة تانية أهم وأحسن حتة ايه يعني؟ دور في الأنترهي أنترهي ايه بس يا هو احنا عندنا أنترهي من أصله ده هو البيت قطين وعش الترهي والحوش اللي بتجري فيه الفراخ دي يا ود ايه مش الأنترهي بتاع الضيوف الأنترهي يا ولد اللي فيه الكامباتورر الكامباتورر؟ الكامباتورر يا ماما؟ وين يعني فهمة الأنترهي؟ لما هفهم التانية يا ولد يا ولا الأنتريه اللي كانوا بيجيبوا نتيجة سنوية منه اللي فيه الكامالياتورر يا ولا اللي فيه الألعاب يا سلام ايوا ايوا قصدك الكمبيوتر أنا عارفة بقى يا أخويا أهو باين هو ده طب والأنتريه ديه يطلع ايه ديه اللي بيعود فيه الناس مستنين دورهم ولا ايه ايوا ايوا فيهم قصدك الانترنيت اسم الله عليك اهو ده بيقولوا الود علي ابن إسماعيل الجنيني والود إبراهيم ابن حسين متولي اشتغلوا من عليه يا سلام تب هو الأنطريه دي يعني هاخش له منين يعني يا أم عارف حسين القرد القهواجي بيقولوا جايب كم واحد في القهوة كده هو الله يجزيك يا حسين طول عمبرك عفريك ماشي يا أم أنا هقوم أروح له على طول أما نشوف أخريته بركاتك يا عم الأنطريه تبرد فداطة عشان الزبون عم تصرار مع الوح يا شب يا حر ها عليك تلعب غيرها تلعب يا عم تلعب احلى ورانا حاجة انت حرام في كتشين اذا اتناشر ولد حرام يا حرام مش احسن معه وضعواتك زيك <أه> عم هيفاء عدنا من نفسي انا بموت فيها سيبك انت سيبك مفيش زي <تصفيق> ماريا ولا ايه ده بصراحه كده يا ولد الواحد مبقاش عارف يتفرج على مين ولا مين دي حاجه بقت مخه للعقل <تصفيق> وعليكم <جو> يا رجاله <تصفيق> <تصفيق> حاتم السلام ورحمه الله وبركاته يا هيب مين خيمه ايه الخطوة العزيزة دي، اتفضل، اتفضل ازاك يا حسين؟ الحمد لله، وانت عامل ايه <meio> دلوقت؟ اهوظ، الحمد لله، ايش ايش ايش ايش ده انت عامل شغلي جامد يا والي الله يرحم للقهوة الجاربارة اللي كانت هنا زبان فاكر يا والي ما راح اتلحالة يا عم هيمل دلوقتي بقى اسمها حسين سنتر يعني زي ما انت شايف كده كوفي شوب وإنترنت الكافيه وفيديو جيل ايه يا والا الرطي دي كله سدق بالله انا ما فهمت ولا كلمة من اللي انت قلتوا دي بس اقولك ايه ما فرقيتش كتير ما انت دول عمرك عبيت ما بتعرفش تتكلم واحنا كنا بنيفهم كلمت بالعربي لما هنيفهم الكلمة الخواجاتي <تصفيق> ماشي يا عم هيمة الله يسمحك ايه قول لي بقى تشربين الاول واللي اقولك المينيون اهو بص فيه كده ونقل اللي انت اعوشه م... مينيون م... مينيون ماشي ايه يا ولد حكايه دي <تصفيق> منوفية.. اه.. شاي بحليب منوفية يبقى بحليب منوفية إبقى بحليب منوفية مستوردة يعني من منوفية ولا ايه عسك؟ هاهاهاهاهاهاها.. <تصفيق> ياباني أنا بفقى من النوفية يعني ما فيهاش مي حليب كده على بعضه.. دخل كله ببعضه.. صافي <تصفيق> يا سلام.. بأكد طب يا خوي.. اديني بقى شيب حليب منوفية هاهاهاهاهاها <تصفيق> حده يا والا اللي هو عايزه سلامات يا هيمي الله يسليمك بص بقى حسين اني في ورطة وعايزك تساعدني ايه دي ورطة ايه كفال للشار اني بدور على شغلي بقى لي مودي وما فيش وبعدين عرفت ان انت بتوظف الناس بالكمبيوتر قلت اجيلك يا حسين غالي والطلب رخص يا هيمي الله معكس فيه ايه نعم و ده يطلع ايه كمان سفي بلاش عندك ايمان طبعدين يا حسين انت هتتريزم علي ولا ايه قري ماشي يا عام اش عايز اشتاي بتاع انت عشان ربنا فتاع عليك يعني هتوقع تتريزم وتوقع ترطني <تصفيق> يا عم خد هنا خلاص يا عم ما تزعج اشرب شايك و نخش نعمل لك كل اللي انت عايزك خلاص يا عم عن ربنا نخلص ألا أقول لي يا هيلة، المؤهل بتاعك إيه يا هيلة؟ جرالة حسين، اللي بتاعتي ما انت عارف، دبلوم زراحي الله يرحم يا والي، دنيا مغشيشتك في الامتحانات أما إنك نكر للجميل صحيح أنا نكر للجميل؟ <تصفيق> يا والا، يا ودي يا هيلة خليني ساكن، أما أنت كنت بتغشيشني إزاي بقى أنت كنت بتنجح ولي كنت بساطة أعملك إيه؟ أعملك إيه؟ إذا كنت إنت ما كنتش بتقرف تكتب كلمتين من أصله كنت عايز نعملك إيه؟ أخذ الورقة كمان وأكتب لك طب ماني قاعدة اكتب لك هو ولادت مش شايف يا قلين قدمت المصر ألا صحيح يا ولا أنت تعلمت ديه كلاته إيمتي داني يا ولا ساب البلد وإنت ما بتعرفش الفرق بين الألف وربوط الغفير بص يا ولا مرة في مرة كده كله بيجي يا أم هيمي ما تدقش مم. تاريخ المؤهل بتاعك كمت؟ سبعة وتسعيد. يا لهوتي اتناشر سنة والله ما حسيت بيجي ايه العمر بيجري يا هيمي شايلني اولا الهم كمان شايلني ماني ناقصك خلص عايز تعرف ايه تاني خلاص احنا كده خلصني يعناني انا كده توظفت خلاص يلا يا حسين يا جدع توظفت ايه لسه الصبر شويه صبر احنا كده رامينا بياناتك في المواقع بتاعه التوظيف اذا كان في حد عايز يوظفك هيبعت لنا على فين بقى على دوار العمده بردك والغفير من خيمه يجي يقول لك وكدي ولا بقى في طريقه ثانيه عمده مين بس يا هيمه على الميل امم الميل ايوه اللي هو ازاي بص يا هيمي اني مش عايزك تشغل بالك خاص لما يبعتوا لك هعرف وهقول لك خلاص ماشي يا حسين ماشي اتمنظر علي كمان ياهل ايه انما هقول لك ايه ما هنسل بيقول انكلك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي الله يسمحك يا هيم سلام بقى يا سيدي